فهذا شرح على مختصر الشيخ خليل في فقه الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ونتناول إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الموضوع التالي فصل في التيمم فنقول وبالله التوفيق عقد المصنف هذا الفصل للتيمم والتيمم أحد قسمي الطهارة الصغرى أو هو البدل عن طهارتي الوضوء والغسل وهو من خصائص, من خصائص هذه الأمة التي فضلها الله عز وجل على سائر الأمم ومن هذه الخصائص ما ورد في الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي فذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية وتربتها طهورا والتيمم أبناءنا الطلاب عند علماء اللغة معناه القصد يقال تيممت فلانا إذا قصدته ومنهم قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه والمعنى من الآية أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم لتنفقوا منه فتؤد منه زكاة المال والحال أنكم إن كنتم تطالبون أحدا بدين فإنكم لا تقبلون منه هذا الخبيث إلا إذا أغمضتم فيه أي تغاضيتم عن حقكم فيه وعليه فكيف يتصدق بالخبيث أو كيف يستخرج الخبيث لوجه الله عز وجل وعن تعريف التيمم في الشرع نقول ما قاله فقهاؤنا إنه طهارة طرابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية وزاد بعضهم على هذا التعريف تستعمل عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء وطهارة طرابية أي منسوبة إلى الطراب حيث هو الأصل في عملية التيمم تشتمل على مسح الوجه واليدين إشارة إلى ركني التيمم أو أركان التيمم الأساسية ويمسح الوجه واليدين بنية والنية كما نعلم أصل في كل الأعمال والتيمم ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة عليه ودليله من الكتاب قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النساء أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ودليله من السنة حديث عائشة رضي الله عنها والذي قال العلماء فيه إن سبب هذه الواقعة إن هذه الواقعة هي التي نزل في نزلت فيها آية تشريع التيمم حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا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 فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقدي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيممه فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته الحديث رواه البخاري في صحيحه وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على مشروعية التيمم وللتيمم أعذار أبناءنا الطلاب يباح للإنسان فيها أن يلجأ إلى هذه الرفصة التي رخصها الله عز وجل لهذه الأمة وهي التي أشار المصنف رحمه الله إليها في قوله الآتي يتيمم ذو مرض وسفر أبيحا لفرض ونفل وحاضر صحة لجنازة إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد، لا سنة إن عدموا ما كافية أو خافوا باستعماله مرض أو زيادته أو تأفكر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو فروج وقت وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف ذكر المصنف في هذا النص الأعذار التي تبيح للإنسان التيمم والتي أذكرها إن شاء الله على النحو التالي المرض والسفر عذران من أعذار التيمم يباح للمريض أن يتيمم للفريضة والنافلة والمريض ضابطه في مسألة التيمم هو الذي لا يستطيع استعمال الماء لألم في بدنه أو حرق في جسده أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء في الوضوء فهذا يباح له أن يتيمم سواء كان التيمم لفريضة أو كان لنافلة ومثله في ذلك المسافر حيث يتيمم أيضا للفريضة وينافلة استقلالا والدليل على جواز تيمم المريض والمسافر نص الآية السابقة وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية فقد الماء عذر من أعذار التيمم للجنازة المعينة وللفرض فيجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إن عدم ماء ويكون تيممه لفرض غير الجمعة ومعنى قول المصنف وفرض غير جمعة أن الحاضر الصحيح يتيمم كذلك الجنازة المتعينة عليه والجنازة المتعينة هي التي لم يوجد شخص غيره غيره يقوم بالصلاة على الميت، فتصير الجنازة حينئذ في, في حقه في حق هذا الوحيد فرض عين، فيتيمم للفرائد الخمس إلا الجمعة فلا تيمم لها إذا خشي فواتها على ظاهر المذهب. خلافا لمن قال إنه إن فعل ذلك. لم يجزي بناء على بدليتها عن الظهر عقيل يتيمم لها بناء على أنها فرض يومها ولا يتيمم للسنة استقلالا بل له أن يصلي السنة بالتيمم الأول تبعا للفريضة كذلك لا يجب على الحاضر الصحيح أن يتيمم للجنازة التي ليست معينة عليه ولا يتيمم للعيد أو الضحى أو غيرهما من السنم. حكم عادة ما صلى المرء التيمم تفريعا على ما سبق من الأعذار. قال المصنف رحمه الله: ولا يعيدوا. ونعنى ذلك أن الحاضر الصحيح إذا تيمم للفرض وصلى ثم وجد الماء فإنه لا يلزم إعادة ما صلى بالتيمم خلافا لمن قال بالإعادة من علماء المذهب والدليل على عدم إعادة وهو الذي أرتأه المصنف ومن تبعه حديث عطاء بن يسار الذي يرويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن رجلين تيمما وصليا ثم وجد ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأزجأت وسلاتك وقال للآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع والحديث واضح الدلالة على أنه أجازه عليه الصلاة والسلام من أعاد ومن لم يعد ونمضي مع الأعذار فنجد عذر فقد الماء الكافي للوضوء عذر من أعذار تيمم قال المصنف رحمه الله إن عدموا ماء كافيا والمعنى أن محل جواز تيمم هؤلاء إن عادموا الماء الكافي بأن لم يجدوا شيئا من الماء أو وجدوا من الماء ما لا يمكن أن يتطهر به بسرعة قلاته فلا يمكن أن يغسل جميع أعضاء الوضوء مثلا أو يغسل جميع البدن في الجنابه. ويرى بعض فقهاء الشافعية نذكرها من التتمة إلى أن من وجد ما يغسل به أعضاء الوضوء دون بعض فله أن يتوضأ وضوءا ناقصا ثم يتيمم استدلالا بقول الله تعالى أو بعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولكن الحق أن الطهارة المائية عبادة موحدة فلا يكتفى فيها بجزء من الأجزاء. وذروا خوف المرض وتوابعه من أسباب التيمم أو من أعذار التيمم. من خاف بسبب استعمال الماء مريضاً من نزلة أو حمى أو نحو ذلك أو استند في خوف واستند في خوف إلى سبب كتجربة أو خبر صادق بالطب ولو لم يكن المرض حاصلا فإن له أن يتيمم لمجرد الخوف الذي لم يحصل بعد بمعنى الذي لم يحصل بعد بمعنى أن المرأة إذا خاف بالتيمم إذا خاف باستعمال الماء وقوع مرض معين استند في هذا الخوف إلى تجربة سابقة أو إخبار من طبيب صادق أو شخص عالي بالطب حتى ولو لم يقع المرض فإنه أن يتيمم لمجرد هذا الخوف الذي لم يحصل بعد دليل ذلك أبناءنا الطلاب الحديث الشهير عن سيدنا عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه والذي رواه البخاري في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف. والحديث شهير وقصته شهيرة، وذكر العلماء هذا الحديث كدليل على مشروعية استعمال التيمم. إذا خاف المرء باستعمال الماء بردا أو مرضا أو هلاكا كما يستدل على ذلك أيضا بحديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشججه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال واخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي سؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى راوي الحديث على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وهو حديث حسن والحديث واضح الدلالة على إباحة التيمم أو تشريع التيمم لمن خاف باستعمال الماء مرضا أو هلاكا وقد عنف النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثتوا هذا الرجل بأن يتوضأ حيث نشأ عن فتواهم هذه التي لا تستند إلى أساس صحيح نشأ عنها هلاك هذا الرجل وعلى الرغم من وجود كلام للعلماء في هذين الحديثين إلا أنهما من عمدة ما يستدل به في جواز التيمم للمرض أو لخوف الهلام مع أن الحديث الأول حديث سيدنا عمر بوله له الإمام البخاري في صحيحه ورواه أبو داود في سننه ويلحق بجواز التيمم لخوف المرض كذلك إذا خاف المريض من, من استعمال الماء زيادة المرض بسبب الوضوء أو خاف من تأخفر البرء بسبب الوضوء فإنه أن يتيمم لأن الكل في معنى المرض وخلاصة القول أبناءنا الطلاب أن مسألة تعلق المرض بالتيمم أو تعلق التيمم بالمرض فيها أحوال حالة خشية وقوع المرض وحالة أخرى وهي خشية عدم شفاء المرض وحالة ثالثة وهي خشية ازدياد المرض وحالة رابعة وهي الأصلية وهي وجود المرض وجود المرض وننضي مع الأعذار فنجد احتياج الماء للشرب سبب من أسباب التيمن بمعنى لو كان عند الشخص ماء يكفي وضوءه إلا أنه إذا توضأ به عطش أو عطش معه حيوان محترم كالأنعام التي تتخذ ذبائح أو حتى الكلاب التي تتخذ للصيد أو للحراسة أو عطش معه حيوان محترم حتى ولو كان لغير مسلم لو وجد ذلك كله وفي حال المرء أن يتيمم ولا يجب عليه استعمال الماء الذي معه في الوضوء وهنا نجد ملمحا طيبا في هذه الشريعة السمحة التي تقدم حفظ النفس على مصلحة العبادة وتشرع الرخص التخفيفية واليسر والسهولة حتى لا يشق المرء على نفسه بعبادة الله عز وجل ومن أعذار التيمم أيضاً خوف تلف المال أو خوف خروج الوقت فمن خاف بسبب طلب الماء تلف مال عنده أو خاف بسبب طلب الماء خروج وقت فلكل من الاثنين أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم أما عن الأول فإن المال لا يجوز ذاعته وهذا إذا كان المال ذا قيمة متمولة فلو افترضنا على سبيل المثال أن عندك مالا لا يمكنك أن تحمله معك وتبحث عن الوضوء لوجود لص في الطريق أو لثقل حمل المال أو لكونك حارسا على هذا المال ولا تستطيع مغادرة المكان وهذا شيء موجود كثيرا ففي هذه الحالة لك أن تتيمم حفاظا على المال لأن حفظ المال واجب. كذلك بالنسبة للصورة الثانية إذا خاف المرء باستعمال الماء بطلب الماء أو باستعمال الماء عرج وقت الصلاة بمعنى أنه خلال بحثه عن الماء تيقن أو غلب على ظنه أنه لن يدرك وقت الصلاة. فحينئذ ينبغي عليه أن يتيمم ليحافظ على العبادة في وقتها ولو كان ذلك على الحساب المحافظة على شرط خروج الوقت على شرط آخر حتى قال العلماء إن المحافظة على الصلاة في الوقت أولى من المحافظة على الشرط خارجه بمعنى أن الطهارة كما نعلم شرط من شروط صحة الصلاة واجبة التحصيل ولا تصح الصلاة إلا بها إلا أن خروج الوقت عذر من أعذار خوف خروج الوقت عذر من أعذار التيمم والشرع يقدم مصلحة إيقاع الصلاة في أول, وقت في أول وقتها أو إيقاع الصلاة في وقتها وعدم الخروج بها عن وقتها يقدم هذه المصلحة على مصلحة تحصيل الشرط وهو الطهارة لا سيَّنا والتَّيَمُمُ نوع من أنواع الطهارة التي اختص الله عز وجل بها هذه الأمة تيسيرا لها تيسيرا عليها وتسهيلا لها. ويدخل في ذلك أيضا من خاف فوات الوقت إن اشتغل برفع الماء من البئر بمعنى شخص وجد الماء في البئر ولكن يكلفه ذلك من الوقت ما ينشأ عنه خروج وقت الصلاة فهذا لا يكلف بالوضوء بل يلجأ إلى التيمم ومن أعذار التيمم أيضا فقد الآلة أي الآلة التي يستخرج بها الماء من البئر فمن كانت له القدرة على استعمال الماء ولكنه لم يجد من يناوله الماء أو وجد الماء ولم يجد الآلة التي يستخرج بها الماء من البئر وهذا يحدث كثيرا في الآبار التي تكون منتشرة في الصحراء وفي الريف وفي بلاد وفي بلاد مختلفة حيث قد تجد البئر ممتلئا بالماء ولا تجد ذلوا تستخرج به الماء أو تجد البئر ممتلئا بالماء ومغلق فبعض الناس تغلقه وهو, وهو في هذه الحالة ماء محرز ماء محرز لا يجوز لك كسر غلقه والتوضئ به فلو كان الماء بجانب المرء ولا يستطيع الوصول إليه أو لم يجد مناولا وخاف بالبحث عن ذلك فوات الوقت فلو أن يتيمم لأنه في هذه الحالة يعد عادما للماء ومن أذار التيمم يخوف فروج الوقت باستعمال الماء هل يبيح التيمم أو لا يبيح وقد ذكرناها سابقا أشرنا إليها سابقا إلا أن المصنف ذكر وجود خلاف فيها في المذهب، حيث قال: وهل والإنخاف فواته باستعماله خلاف، بمعنى السورة السابقة أبناء الطلاب عن خوف خروج الوقت عند البحث عن الماء أو استخراج الماء، في هذه الحالة الخوف واقع في مسألة استعمال الماء نفسه، يعني. سيتوضأ فيكلفه الوضوء من الوقت ما يخرج به وقت الصلاة هذه المسألة ذكر المصنف فيها الخلاف فقال النص النص السابق ومعنى النص هل يتيم مريد الصلاة ولو كان جنبا إن خاف أي علم أو ظن فوات وقت الصلاة وقتها المختار أو وقتها الضروري بأن لا يدرك فيه ركعة في الوقت استعمال الماء في غسل أو وضوء اختار ذلك طائفة من فقهاء المذهب وقالوا بأنه المعتمد محافظة على الوقت الذي لا بدل له أما الطهارة المائية فلها بدل أو يستعمله هذا قول آخر أو يستعمله ويصلي في الوقت الضروري أو يقضيها بعد ذلك وهذا هو الذي حكى الاتفاق عليه بعض المالكية لأنه وإن لم يسلم من النقد فلا أقل من أن يكون قولا مشهورا وقد أشار المصنف إلى وجود خلاف في المسألة ومحل الخلاف كما ذكر بعض شراح خليل إن لم يتبين اتساع الوقت أو خروجه قبل إحرامه بالصلاة وإلا بطل التيمم ويتوضأ أو يغتسل اتفاقه ثم شرع المصنف بعد ذلك يتحدث عما يجوز فعله بالتيمم فقال رحمه الله وجاز جنازة وسنة ونس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت لا فرض آخرى وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب يجوز بالتيمم أن يؤدي المرء صلاة الجنازة وأن يؤدي صلاة السنة أي أن يلحق المرء بالفريضة ما شاء من السنة الرواتب وغيرها ولكن لا يصلي بالتيمم فريضتين ويجوز بالتيمم أيضا الطواف حتى لو صلى به قبل فريضة وبعض العلماء في مسألة صلاة الفريضة والنافلة بتيامل واحد قالوا إن النافلة إذا تقدمت على الفريضة فإنه يلزم إعادة التيامل مرة أخرى للفريضة أما إذا كانت الصورة على العكس بأن تأخرت النافلة عن الفريضة ففي هذه الحالة لا بأس أن يصلي المرء ما شاء من النوافل عقب الفريضة. قال ابن رشد في المقدمات وإن كانت أيام وإن كانت أيام عند مالك وأصحابه لا يرفع الحدث جملة فإنه يستباح به عندهم ما يستباح بالوضوء والغسل من صلاة الفرائض والنوافل وقراءة القرآن ظاهرا ونظر وسجود وسجود تلاوة نظر يعني نظر في المصحف وما أسبح ذلك مما تمنعه الجنابة أو الحدث الذي ينقض الوضع وتفريعا على ما سبق ذكره من كلام المصنف وما سبق ذكره من كلام ابن رشد رحمة الله تعالى عليهما أنه لا يجوزه بالتأموم أن يصلي المرء فرضيني حتى ولو قصدهما معا بطر الفرد الثاني منهما ولو كانت الصلاطين مشتركتين في الوقت كالعصر مع الظهر وقال الإمام النفراوي في الفواكه الدواني موضحا ذلك أيضا أو مبالغا على المنع في صلاة فريضتين بفايمهم واحد قال رحمه الله سواء اتحدت جهة الفريضة أو اختلفت كفريدة أصلية ومنذورة لما روى ابن شهاب ابن شهاب من السنة فربان لا يصلى فربان بتيمم واحد ولأن التيمم طهارة ضعيفة لأنه لا يرفع الحدث على المشهور بل هو مبيح للعبادة فلا يفعل به إلا أقل ما يمكن وقيل يرفعه مطلقا وقيل يرفعه رفعا مقيدا بوجود الماء ولعل هذا أصوأ من القول بعدم رفعه لألا يلزم اجتماع النقيضين وهم المنع والإباحة ولا يقال لو كان يرفع لكان يباح به أكثر من فرد الوضوء انتهى كلام الإمام النفراوي وتعليل النفراوي تعليل جيد حيث أشار إلى قضيتين قضية كون التيمم طهار ضعيفة بمعنى أن مستواه أضعف من مستوى الوضوء والقضية الأخرى قضية أن التيمم لا يرفع الحدث على مشهور المذهب ولكنه يبيح ما كان ممنوعا بمعنى أن المرأة بعد أن يتيمم يعود الحدث كما كان وإذا كان الأمر على النحو السابق إخواننا الطلاب فإن المصنف رحمه الله قد أفاد كلامه أنه لا يجوز صلاة الفرض بتيمم فعل لشيء مستحب، بمعنى تيمم لصلاة ركعتي تحيات المسجد. تحيات المسجد. هذا شيء مستحب، لا يحق له أن يصلي بنفس تيمم فريضة. كذلك لا تجوز صلاة الجنازة وما رُتَف عليها بتيمم لفعل مستحب، لا تتوقف صحته على الطهارة. كما أراد أن يتيمم لذكر. أو أراد أن يتيمم لمطلق نفل أو نحو ذلك ففعل بتيممه ذلك فلا يجوز له أن يصلي فريضة بعد ذلك ثم شرع المصنف يتكلم عن واجبات التيمم عن واجبات التيمم فقال رحمه الله ولزم موالاته وقبول وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن عتيد لم يحتج له وإن بذمته وطلبه لكل صلاة وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بفلهم به ونية استلاحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت ولا يرفع الحدثة وتعميه وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه وصعيد طهرة وصعيد, وصعيد طهرا تراب وهو الأفضل ولو نقل وثلج وخضخاض وفيها جفث يديه روي بجيم وخاء وجص لم يطبخ ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول كشب وملح ولمريض حائط حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعله في الوقت فالآيس أولى المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي آخره وفيها تأخيره المغرب للشفق تأخيره المغرب للشفق انتهى كلام المصنف ونعطي لأبنائنا وإخواننا من الطلاب فكرة موجزة عما تضمنه هذا النص قبل أن نشرع في الشرح فنقول إن المصنف رحمه الله قد جمع في هذا النص طائفة من الواجبات التي تتعلق بالتيمم سواء كانت خارج التيمم نفسه أو كانت داخل التيمم كالأركان التي يعبر عنها بعض الفقهاء بالأركان مثل مسألة إنية ومسح الوجه والكفين وذكر في النص أيضا مسألة رفع التيمم للحدث أو عدم رفعها التي أشرنا إليها بإيجاز وسيري الكلام عليها بشيء من التفصيل من خلال شرحنا لهذا النص ثم تكلم عن الأشياء التي يتيمم عليها أو لا يتيمم فنقول وبالله التوفيق من واجبات التيمم المولاة بمعنى يلزم المرأة يلزم على المرء المتيمم أن يأتي بأفعال التيمم إتيانا ليس مخلا بالمولاة لأن المولاة فرض من فرائده وقد تقدم معناها في الوضوء وحكمها وفي الصرة المولاة أيضا عند بعض الفقهاء بتفسير آخر وهي المولاة بين التيمم وبين ما فعل لأجله فلا يفصل بين التيمم وبين الصلاة بفاصل طويل في العرف فإن فرق بين الأركاني أو بين التيمم وبين ما فعل له ولو نسيانا أو فعل قبل الوقت بطل اتفاقا للاتفاق على وجوب الموالاة هنا وعدم تقييدها بالذكر والقدرة إنه قد سبق في الوضوء مسألة المولاة وعلاقتها بالذكر والقدرة إذن المولاة كما نرى هنا تفسر بتفسيرين تفسير المولاة بمعنى التتابع في أفعال التيمم ما أن يأتي بها نسقاً بدون فاصل طويل في العرف تفسير آخر بأن المولاة المراد بها المولاة بين التيمم نفسه وبين الصلاة التي ستصليها بالتيمم بمعنى لا يتيمم المرء ويقضي عدة من المصالح أو يتناول يتناول طعاماً أو يتناول شراباً أو يفعل كذا أو يفعل كذا ثم يأتي فيصلي. إذ هنا المولاه مقصود بهذين المعنيين. بعد ذلك من الواجبات أيضاً قبول الماء إن عرض عليه بهرة أو بيع أو قرض. قلنا إن الأصل في مسألة التيمم هو فقد الماء أو فقد القدرة على استعماله أو غيرها من الأعذار السابقة. فلو أن المرأة فقد الماء الذي يتوضأ به أصبح عدماً للماء إلا أنه عرض عليه ماء من شخص هباتاً أو بيعاً أو قرضاً أو هدية فمن وجد ماء بهذه الصورة من الصور ونحوها لا يعد في نظر الفقه المالكي أو لا يعد في نظر المصنف ومن تبعه لا يعد عدماً للماء بمعنى لو له تيمم فإن عرض عليه الماء ورفضه وصلى بالتيمم صار كمن صلى بغير ماء وهو واجد للماء فلا عبرة بصلاته ومراعاة للنفس ومراعاة لماء لماء الوجه لم يلزم المصنف بأن يقبل ثمن الماء يعني شخص يعطيه يقول له خذ هذا المبلغ اشتري به ماء لا يلزمه قبول هذا الثمن لماذا؟ لأن في قبول الثمن بعض المن والله عز وجل لا يلزمنا بذلك أما في قبول الماء نفسه فلا بأس فيه إذن الصورة مختلفة بين أن يهاديني شخص أو يهب لي شخص الماء أو يهب لي ثمن لأشتري به الماء ومن الواجبات أيضا إخوات الإسلام أنه يجب على المرء أن يأخذ الماء بثمنه المعتاد له إن لم يكن محتاجا إليه في طعام ونحوه. ودف مسألة عرض الماء الثمن. فإذا زاد ثمن الماء الذي يشتر يشتري المر يشتريه المرء الطاهرة زيادة مجحفة لأن زادت على الثلث فيجوز له ترك العضو والانتقال إلى التامم ولو كان وذلك على المشهور. فلو افترضنا أنه وقع شح في الماء. فصار يباع كما يباع غيره من المأكول من المأكولات ونحو ذلك، فيجب على المرء أن يشتري الماء الذي يتوض به ثمن معتاد، إلا إذا احتاج الثمن لطعام، يعني احتياجه للثمن لطعام أو شراب أو ماء أو نحو ذلك يقدم الاحتياجه للماء للوضوء. أيضا لو وقع استغلال للمر في مسألة الماء. طلبت دلوا من شخص يتتوضأ به فقال لك بمئة وهو لا يساوي في الأصل خمسة أو عشرة إذن وقع المرء في استغلال الشرع ينجيه من هذا الاستغلال ولا يلزمه بشراء الماء بهذا الثمن الباهر ومن الواجبات أيضا أن يطلب المرء الماء لكل صلاة بمعنى أنه يلزم المرء أن يطلب الماء لكل صلاة فإذا طلبه لصلاة الظهر ولم يجد وتيمم لازمه تجديد الطلب عند العصر إلا إذا تحقق عدم وجود الماء فلا يكلف حينئذ بالطلب بمعنى أخي الطالب أن الإنسان فقد الماء في صلاة من الصلوات بمنطقة من المناطق وبعد أن يأس من الطلب أو لم يجد الماء تيمم ثم مضى عليه ساعة أو ساعتين أو أكثر وجاء وقت الصلاة التالية هل يكتفي بنفس الصورة السابقة أنه فاقل للماء أم يجدد الطلب المصنف يرى أنه يجب عليه أن يجدد الطلب لعله يجد ماء إلا إذا تحقق من عدم وجود بمعنى أنه كان في مكان يقينا هذا المكان ليس فيه ماء لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب إذن المسألة هنا انتقلت إلى مرحلة يقين من عدم وجود الماء فلا يلزمه الطلب أو تجديد الطلب حين ذي وفرع المصنف على ذلك وجوب الطلب إذا كان المرء متأكدا من وجوده أو ظانا في وجوده أو شاكا في وجود بلدان حوله فيلزم المرء الطلب في الحالات السابقة ولا يلزمه الطلب في حالة واحدة وحالة التحقق من عدم وجود الماء التي أشرنا إليها لأن الطلب حين يدخل في دائرة العبث وأفعال العقلاء ينبغي أن تصانى عن ذلك لا سيما فيما يتعلق منها بالعبادات ونحوها وفرع المصنف أو بنى المصنف على مسألة طلب الماء ومسألة لكل صلاة هذه المسألة فرع عليها هذه الفروع التالية فرع أن لا يكون الطلب فيه مشقة بمعنى يلزم طلب الماء طلبا غير شاق بالمر فإن كان الماء على مسافة بعيدة أو كان الشخص ضعيف البنية بحيث أنه لا يتمكن من البحث عن الماء في المكان البعيد منه بعدا نسبيا إلا بحصول مشقة شديدة فالطلب في حقه غير لازم وفرضه حينئذ التيمم والطلب الذي لا يشق لا بالفعل أو الطلب الذي على أقل من ميلين فإن ظن الماء في محل على أقل من ميلين لازمه طلبه هذا كلام الفقهاء في الشرح الكبير وفي عاشية الدسوقي مسألة التقدير بالميلين من التعليقات على هذه المسألة إخواتها الإسلام أيها الطلاب أن قضية التقدير بالمشقة قضية التقدير بالمشقة تختلف من شخص لآخر ومع وجود الوسائل المواصلات السريعة لا يمثل الميلان أو الميل أو الثلاثة الأميال لا تمثل شيئا مع وجود سيارة مع المر أو دراجة نارية أو نحو ذلك من وسائل المواصلات السريعة التي تستغرق تلك المسافة في دقيقتين أو ثلاث دقائق أو عشر دقائق على الأكثر في هذه الحالة لا نأخذ بقضية الميلين التي ذكرها الفقهاء من مئة سنة أو أكثر لماذا؟ لأن الوضع قد يختلف. فينظر هنا إلى مسألة المشقة الناجمة عن الطلب، ويكون ضاربتها ما يتعلق ببنيت المرء أو ما يتعلق بفقد آلة المواصلات أو نحو ذلك. ومن الفروع أيضا أنه لو كان المرء مسافرا ونزل في جماعة مع جماعة في طريق ولم يكن عنده من الماء ما يتوضأ به، فعليه أن يبحث عن الماء في الرفقة. الجماعة أو القافلة التي هو فيها يبحث عنه إذا كانت قليلة واحدا بعد واحد هل عندهم ماء أما إذا كانت كبيرة كالجيش الكبير مثلا فلا يلزمه البحث إلا في من حوله منهم أو حوله من جماعة كثيرة أي كانت الجماعة القليلة حوله حال كونها من جماعة كثيرة فإنه يلزمه الطلب من تلك القليلة ولا يلزمه من الكثيرة بمعنى جيش كبير قوامه الاف مؤلفة مقسم الى فئات او الى كتائب والمرء في أحد في احدى هذه الفئات او احدى هذه الكتائب فقد الماء فلا يكلف بالسؤال بسؤال الجيش كله وانما يكلف بسؤال الكتيبة او الفرقة التي هو تابع لها او قريبة منه ومن الفروع ايضا انه يلزمه الطلب طلب الماء اذا علم ان الرفقة ستعطيه او ظن ذلك وكذلك إن شك في عطائهم أو بخلهم فالطلب لياذم له في هذه الحالات علم بالعطاء شك في العطاء ظن في العطاء أما إن تأكد من العطاء فلا يكلف حينئذ بالطلب حفظا لماء الوجه حفظا لماء الوجه وإلى هذه التفريعات السابقة أشار المصنف رحمه الله بقوله وطلبه كل صلاة، وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق فيه كرفقة قليلة أو حوله من كثرات إن جهل بخلهم به ومن واجبات التيمم أيضا إخوة الإس يهال الطلاب من واجبات التيمم أيضا النية على تفصيل يسير فيها وسبق أن توسعنا في ذكرنا الكلام عن النية حينما تعرضنا لها في بداية الباب في باب الوضوء فينوي المرء استباحة الصلاة لأن الصلاة لا يحق العبور إليها إلا بطهارة مائية أو طرابية أو ينوي استباحة ما منعه الحدث أو ينوي فرض التيمم. هذه تعتبر ثلاث نيات إما أن ينوي استباحة ما منعه الحدث والحدث منع ماذا؟ منع الصلاة أو ينوي استباحة الصلاة أو ينوي فرض التيام هذا بالنسبة للمحدث حدث أصغر أما الجنب فينوي نية استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر ولا يكفيه المرء حينئذ نية استباحتها من الأصغر فقط وذلك لأن الأكبر موجود وهو أولى بأن تستباح به فيه الصلاة فيجب على المتيمم ملاحظة الحدث الأكبر إن كان عليه أكبر من أن ينوي الصلاة من الحدث الأكبر فإن لم يلاحظ بأن, بأن نسياه مثلا أو لم يعتقد أنه عليه لم يوجزه وأعاد أبدا يعني أعاد الصلاة كذلك يلزم متيمم نية استباحة الصلاة أو فرضها إن كان محدثا أو معنية الأكبر إن كان جنوبا ولو تكررت الصلاة تكررت معها النية لأنه بفرق كل صلاة يعود المرء جنوبا وينتهي حكم التيمم والتيمم لا يزيل الجنابة المسألة التالية وهي مسألة هل التيمم يرفع الحدث وكنا نود أن نرجئها في نهاية الحديث عن الواجبات إلا أنها أتت في الترتيب الطبيعي لكلا مصنف في هذا المقام بأن التيمم هل يرفع الحدث هذه المسألة المختلف فيها الفقهاء وطال فيها الجدال ولفقهاء المالكية فيها ثلاثة آراء الرأي الأول أن التيمم لا يرفع الحدث مطلقا لا يرفع الأكبر ولا الأصغر فماذا يكون التيمم التيمم حينئذ يكون بدل ضروري فيواح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة يعني الحدث قائم ولكن أبيح بالتيمم الصلاة والحدث ما زال باقيا بمعنى أن صاحبه متى وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه فإذا وجد الماء الحديث أبي ذر فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ولو كان التيمم رافع للحدث فلا يلزم الغسل إذا وجد المرء الماء لأنه بالتيمم تكون الجنابة قد ارتفعا وهذا الرأي هو المشهور في المذهب أورده صاحب المنطقة والدربير في الشرف الكبير والخرشي على مختصر خريب ونحن ذا الرأي الثاني أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر إلى وقت وجود الماء يعني رفع مؤقت كما يرفع النضوء أو الوزن ولعل هذا القول أصوب من القول بعدم رفعه لأن يلزم اجتماع النقيضين وهي مسألة المنع والإباحة الرأي الثالث أن التيمم يرفع الحدث إلى تمام الصلاة الثاني يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء يظل الحدث مرفوع إلى أن يجد الماء الثالث يرفع الحدث إلى تمام الصلاة بمعنى بمجرد إتمام الصلاة يعود الحدث مرة أخرى هذه الطريقة تجعل الخلاف لفظيا يعني الرأي الثالث هذا يجعل الخلاف خلاف لفظي. فمن قال أنه يرفع الحدث أراد يرفعه رفعا مقيداً بالفراغ من الصلاة ومن قال لا يرفعه أي بالنسبة لفرض آخر ومن واجبات التيمم أيضاً ما يتعلق بالكيفية والتي سبق أن أشرنا إلى أن بعد الفقاء يعبر عنها بالأركان أو الفرائض أو بالفرائض. فيجب على المتيمم أن يعمم الوجه والكفين للكوعين بالمسح. فيبدأ من منابة الشعر المعتاد إلى آخر الذق مرة واحدة ولا يلزمه في هذه الحالة تتبع الغضون أي التجاعيد كما يفعل في الوضوء ويعمم كذلك الكفين إلى الكوعين مع تخليل الأصابع على الراجع لا يلزمه تتبع التجاعيد التي في البدن لأن الطرابة لن ينظفها والدليل على ذلك حديث عمار بن ياسر في صفة التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين والكفين ومن واجبات التيمم نزع الخاتم أي أن المتيمم يلزمه أن ينزع المرء خاتمه أن يزيله عن موضعه لينسح ما تحته وإن كان مأذون فيه واسعا يعني الخاتم مأذون فيه لكونه مما يبح لبسه أو كان واسعا لأن الطراب لا يدخل تحته فإن لم ينزعه فلا يجزئه التيمم ومن واجبات التيمم أيضا استعمال المرء الصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على ظهر الأرض من أجزائها سواء كان حجارة أو طراب أو نحو ذلك هذا بزهب المالكية الذين فسروا قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فسروا الصعيد بنوا كل ما ظهر على وجه الأرض من أجزائها وفسروا الطيب بالطاهر غير المالكية كالشافعية ومن وافقهم يفسرون الصعيد بالتراب فقط يفسرون الصعيد بالتراب فقط ودليلهم على هذا التفسير قول الله تعالى صعيدا طيبا والطيب هنا المباح أو المثتب استعماله وكأنهم أخذوا ذلك من آية والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الآية ولا شك أن الهجارة لا تمد ومن الأدلة على مسألة الصعيد الطاهر حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعتهن أحد من قبلي وقد أشرنا إلى الحديث سابقا ولم نذكر نصه كاملا أعطيت خمسا لم يعتهن أحد قبلي مصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وعثت إلى الناس عامة الحديث اتفق عليه وروي عن علي كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو قال نصرت بالرب وعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت تراب لي تهورة وجعلت أمتي خير الأمم. محل الشاهد الحديث وجعل التراب لي تهورة والتراب لا يشمل الحجارة. هذه استدلات على تفسير الصعيد بالتراب. ومن الأدلة كذلك حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال. قال صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها, تربتها لنا طهورة إذا لم نجد الماء يعني الحديث الثلاثة يستدل بها من فسر الصعيد للطراب وهي أيضا تصلح للإستدلال على من فسر الصعيد بكل ما ظهر على وجه الأرض ومن متعلقات الكلام عن الصعيد الطاهر نأخذ هذه الفروع أو هذه الأحكام واحد الملكية وإن لم يشترط الطراب في التهام إلا أنهم قالوا إن الأفضل التراب بل إن منهم من صرح بكرهية استعمال الحجر مع وجود طراب فالطراب لا شك عند الملكية أفضل أنواع الصعيد عند تناعينها عقيري يعني هم يفسرون الصعيد يفسرون الصعيد بكل ما صعد على وجه الأرض إلا أنهم يفضلون الطراب على غيره اثنين أن هذا الصعيد الذي على وجه الأرض يتيمم بالمرأة حتى ولو نقل لأن جعل فوق حائل بينه وبين الأرض والمراض بالنقل هنا أن يجعل الحائل بينه وبين الأرض لا بأن ينقل من موضع لآخر لأن هذا ليس بنقل يعني مسألة النقل مش نقل التراب من مكان لمكان مش أروح يعني آتي بكيس من التراب وانقله من بلد إلى بلد لأتيمم به بعض العلماء يرى ذلك وكان بعض الناس يفعلون ذلك على سبيل التبرك في بعض الأماكن ينقل قطعة أو جزءا من تراب مكة أو من تراب المدينة ليتيمم به ان اضطر إلى ذلك وهذا ليس له مستند صحيح فيما نعلم ثلاثة أن الأرض لو غطاها الثلج والخطخاض وهو الطين الرقيق المبلول بالماء يمكننا أن نتيامم عليه أيضا كما جاء في نص مصنف وطين وخطخاض ولكن جاء في المدونة ما يفيد أن على المتيامم على الخطخاض أن يجفف يديه أو يخفف يديه في رواية يجفف يديه يعني بعد أن يمسح على الخطخاض او يضع يدها على الخطخاض يجفف يديه فعلى رواية يجفف ان من تيمم بالطين المبتل بالماء يضع يديه على ذلك الطين ثم يتركه حتى تجف قليلا تركا غير مخل بالمولاة ثم يمسح فيها على الوجه وعلى الكفين اما على رواية يخفف فدعناها انه يمسح بيده خفيفة يمر بيده مرا خفيفة برفق اربعة يجوز التيمم بالقص الذي لم يطبخ والجس كلمة ليست عربية هي من الكلمات التي أشار العلماء علماء اللغة إلى أن هناك من الحروف والكلمات ما لا يجتمعان في كلمة واحدة عربية مثل الصاغ والجس ونحو ذلك إلا في حكاية الجيم والقاف لا تجتمعان في كلمة والجيم والصاد لا تجتمعان في كلمة ونحو ذلك إلا إذا حكوا عن صوت من الأصوات كما يقولون جردقة الرغيف يعني أصوات صوت الرغيف حينما تضرب الرغيفين ببعضهم يسمى ذلك جردقة فهنا يجتمع الجيم والقاف فالجس أو الجس نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق ويبنى به القناة والمساجد والبيوت العظيمة ونحو ذلك ويجوج التامن به لأنه مما صعد على وجه الأرض من أجزائها قبل طبخه قبل أن يتحول بالصنعة إلى قطعة معينة فإذا طبخ أو نقل من هذه الصفة التي هي صفه الصعيد إلى صفه أخرى خرج عن كونه صعيدا الملكية هنا يفسرون ومع ذلك لا يصب في التيسير إلى الإفلاس بالعبادة خمسة يجوز التام بالمعدن أو على المعدن في المذهب بشروط ثلاثة أولها أن يكون غير نقد أي ذهب أو فضة فإن كان نقدا فلا يصح التيمم عليه الثاني أن يكون غير جوهر نفيس فلا يصح التيمم على الياقوت والمرجان ونحو ذلك الثالث أن يكون غير منقول من محله بحيث يصير مالا من أموال الناس فإن نقل وأبين عن موضعه وبقي في أيدي الناس فحينئذ لا يتيمم المرء عليه لأنه معد لمنافع الناس مثل الشب والملح والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والكبريت والكحل وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس ستة أنه يجوز للمريض الذي لم يقدر على استعمال الماء أن يتيمم على الحائط إذا كان من, لبن من من الطوب اللبن أي الطين غير المحروق أو كان حائط حجارة لأن الحجارة ينشأ عنها أتربة أما إذا كان حائط من جبس قد دخلته الصنعة أو حائط مدهون جهن بزيت ونحو ذلك فلا يجوز التعمُّ عليه لأنه لم يعد على وصف السعيد الأصلي، إلا إذا كان على الحائط قدرا من الطراب يعلق باليد. كذلك يجوز للصحيح العادي من الماء أن يتيمم بحائط مبني بالطوب اللبن إذا كان غير مخلوط بغالب تبن ونحوه. ولم يكن هناك حائل يمنع من مباشرة سبعة لا يجوز التيمم على الحصير ولو كان عليه غبار ثقيل وده رأي المذهب هناك من قال أو رأي المصنف هناك من قال بأنه يجوز نفض الحصير والتيمم على التراب المنفوض منه أما إذا كان التراب ساترا فلا هو أن يتيمم عليه كذلك لا يجوز للمرء أن يتيمم على الخشب أو الحشيش حتى ولو لم يوجد غيرهما وقيل إن لم يوجد إلا الخشب أو الحشيش ولم يمكن قدعهم وضاق الوقت جاز التيمم على ذلك وهذا رأي ضعيف لأن الحشيش والخشب لا يعتبران من الصعيد ولا يشبهان الصعيد ومن واجبات التيمم فعل التيمم في الوقت يعني أنه يجب على المتيمم أن يفعله في الوقت فالتيمم للصلاة قبل دخول وقتها غير جائز، فلا يصح قبل دخول الوقت ولو يخل بمجرد الفراغ منه. يعني هو يقرب مسألة التيمم تماما من الصلاة عشان لأجل لاجل عدم الإخلال بالموالاة. والدليل حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده وجعلت لي الأرض مسجدا وطهراً، فيوما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. معناه. في المكان أو الوقت الذي أدركتني فيه الصلاة فكأنه جعل جواز كون التراب طهورا مقيد بإدراك الصلاة للمرأة يعني لا يلزم المرأة أن يتيمن الساعة الواحدة أو الساعة الثانية لصلاة العصر ولكن إذا كان الظهر على الواحدة مباشرة يتيمم قبلها بخمس دقائق أو بثلاث أو بعشر يعني يحرص على أن يتيمم فيدخل في, في الصلاة مباشرة ولما كان دخول الوقت أو خوف خروجي من واجبات التيمم نبه المصنف إلى مرات للناس في ذلك سيأتي الكلام في الصلاة عن المواقيت قال المصنف فالآيس أول المختاري والمتردد في لحوقه أو وجودي وسطه والراجي آخره معنى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه أيها الطلاب أن من أيس من وجود الماء أو يأس من وجود الماء أو من لحوقه أو يأس من زوال المانع الذي يمنعه من استعمال الماء لا ينبغي أن يؤخر الصلاة ولكن يتيمى مندبا في الوقت المختار ليتحصل على فضيلة أول الوقت أما المتردد في لحوق الماء ككونه مسافر تردد هل يصل إلى المكان الذي فيه الماء قبل خروج الوقت أم لا أو تردد في وجود الماء هل سيجد ماء الآن أم لا يجد إلا بعد خروج الوقت هذا وهذا حكمه أن يصلي في وسط الوقت المختار يعني يقع الصلاة في وسط الوقت المختار أما إن كان راجيا وهو الثالث راجيا حصول الماء أو راجيا لحوقه فحكمه أن يصلي في آخر الوقت المختار ندبا وإنما لم يجب تأخيره إلى آخر الوقت المختار لأنه حين خاطبه بالصلاة لم يكن واجداً للماء وأشار المصنف إلى أن المدونة فيها رأي آخر بشأن هذا الراجي اللي هو الشخص الثالث الراجي وجود الماء أو العقبي أو زوال المانع أنه يجوز له تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت بناء على تقدير وقتها بفعلها وشروطها وشرع المصنف يتحدث عن سنن التيمم فقال رحمه الله وسن ترتيبه تحدث هنا عن السنن والمندوبات معا وسن ترتيبه إلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه وندب تسمية وبتء بظاهي يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر الأصابع ثم يصراه كذلك أولا الحديث عن سنة التيمم يسن في التيمم الترتيب كما يسن في الوضوء وذلك بأن يمسح الشخص على وجهه أولا ثم على الكفين. فلو أخلى بالترتيب أخلى بسنة ولم يخل بواجب فالترتيب هنا غير واجب فإذا قام المرء بالتنكيس أعاد المنكس وحده إن لم يصلي به وإلا أجزائه يعني قدم المؤخر على المقدم نكسه فيعيد العضو الذي نكسه فقط ويسن كذلك من السنن مسح اليدين إلى المرفقين ويسن أيضا للمتيمم تجديد الضربة الثانية لمسح اليدين والدليل حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربتهم للكفين إلى المرفقين. والدليل على سنية تجديد الضربة الثانية. ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على ضربة واحدة في بعض الأحيان. وثبت في حديث عمار ابن ياسر الاقتصار على ضربة واحدة. والضربة الثانية والمسح إلى المرفقين. زيادة فعلية لا تثبت إلا من وجه صحي ثانيا مندوبات التيمم يندب في التيمم التسمية سواء تسمىها بسيغة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم أو بلفظ بسم الله فقط دون تكملة وإن كانت الأولى هي الراجحة وذلك لعموم قول, الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي ذال لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر كذلك يندب في التيمم أن يبدأ المرء بالميامن قبل المياسر وفي الظواهر قبل البواطن وأيضا بالأعالي قبل الأساف فيندب في مسح اليدين أن يبدأ الشخص بمسح اليمنى بدءا بظاهرها ماسحا له في اليسرى إلى أن يصل إلى المرفق، فإذا وصل إلى المرفق وضع باطن كف اليسرى على باطن الزند، ثم يمسحه إلى أن يصل إلى آخر الأصابع من اليد اليمنى، ثم يفعل في اليسرى ما فعل في اليمنى، فيضع باطن كف اليمنى على ظاهر أصابعه اليسرى، ثم يمرها إلى أن يصل إلى المرفق، ثم يضع باطن الكف اليمنى على باطن الزند اليسرى ماسحا بها. حتى يصل إلى آخر أصابع اليسرى ثم يخلل الأصابع هذه الكيفية أوردها بعض شراح خليل رحمة الله تعالى عليه وعليهم ثم انتقل المصنف بعد ذلك يتحدث عن مبطلات التيمم وهي الأمور التي تزيل حكم التيمم مثل نواقض الوضوء فقال رحمه الله وبطل بمبطل الوضوء ويوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه ويعيد المقصر في الوقت ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد كواجده بقربه أو رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سابع ومريض علم مناولا وقدم وراج قدمه ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها كمقتصر على قوعيه لا على ضربة وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوخ وبالمحقق واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف مفتلات التيمم أخذ من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه التيمم يرطل بكل ما يرطل به الوضوء من الحدثين الأصغر والأكبر وغيرهما وقد تقدم ذكر ذلك في الوضوء يعني كل نواقض الوضوء هي أيضا نواقض أو مفتلات للتيمم يزيد التيمم على ذلك ماذا يزيد البطلان بوجود الماء قبل الصلاة وليس في الصلاة إن اتسع الوقت لاستعماله مع إدراك الصلاة فمن تأمم للصلاة وقبل أن يدخل فيها وجد الماء الكافي للطهارة واجبة عليه فحينئذ يبطل التيمم لأن وجود الماء بعد دخول في الصلاة أما وجود الماء بعد دخول في الصلاة فلا يبطل التيمم بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت لدخوله لوجه جائز وإن كان بعض العلماء يرى أن وجود الماء في الصلاة يبطل التيمم، ينشع عنه بطلان التيمم، حتى اشتهر المثل العامي في بعض البلاد إذا حضر الماء بطل التيمم، إلا أن مصنف هنا قال إنه لو ورّع في الصلاة فلا تأثير، والدليل على مسألة ان وجود الماء يقتضي بطلان التيمم حديث ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير محل حل في الحديث فاذا وجد الماء فليمسه بشرته لان وجود الماء هنا يقتضي بطلان التيمم فرع المصنف رحمه الله على مسألة وجود الماء مسائل أخرى تتعلق بمسألة تتعلق بإعادة الصلاة أو عدمها. من هذه المسائل؟ أولاً، أنا من دخل في الصلاة بالتيمم وأثناء الصلاة تذكر أن عنده ماء يكفي لوضوءه. تذكر أن الماء في متاعه أو في رحله، فيفضل التيمم وفضل الصلاة إن اتسع وقت الإدراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا. يعني أثناء التيمم تذكر أن معه ماء إذن اتسع الوقت لإدراك ركعة بطلت الصلاة بطل التيمم وعليه أن يتوضأ ويبتأ الصلاة من جديد لم يتسع الوقت لإدراك ركعة يبقى لا بأس اثنين من قصر في طلب الماء ثم تيمم للصلاة وصلها وبعد أن صلى وجد الماء فأنه يعيد في الوقت ندبا وصلت هذا المقصر صحيحا وإن لم يعيدها سواء ترك الإعادة في الوقت ناسيا أم عامدا وخليل هنا رحمه الله صرح بما علم التزامه فقال ويعيد المقصر في الوقت دليل على أن الصلاة الأولى صحيحة لأن الإعادة في الوقت ليست دليل تدل على صحة الصلاة فما الذي حمل المصنف على التصريح وإنها صحيحة قالوا ليرد بذلك على من يرى أن من طلبه بالإعادة في الوقت ولم يعد من طولب بالإعادة في الوقت ولم يعد تلزمه الإعادة الأبدي قال الشيخ ابن حبيب رحمه الله إن تارك الإعادة في الوقت ولو ناسيا يعيد أبدا أجوبا ووجهة نظره أنه صار كالمخالف لما أمر به فعوقل طلب الإعادة أبدا ولم يرى النسيان عذرا يسقط عنه التفريط قال الناظم حاكيا عن ابن حبيب يعيد عن ابن حبيب أبدا من بالإعادة أريد فعدا ثلاثة أن من تيمم بعد أن طلب الماء طلبا غير شاق عليه وصلى وبعد الصلاة وجد الماء قريبا منه ولم يكن عالما به هذا يعيد في الوقت كذلك هذا يعيد في الوقت بمعنى أن هذا الشخص بذل جهدا في طلب الماء ولم يجد ولكن بعد أن صلى وجد ماء قريبا منه كان ناسيه هذا يعيد في الوقت كذلك من وجد الماء في الرحل فأنه يعيد في الوقت ندبا لكونه مقصر في الطلب إذ أنه لو أمعن نظره جيدا لوجد الماء أربعة من كان على الدابة في فلات من الأرض وعليها طعامه وشرابه فنزل عنها لقضاء حاجة ونحوها ففرت دابته وخشي فوات الوقت فتيمم وبعد أن صلى ذهب في طلب الدابة فوجدها وما زال الوقت متسعا فهذا غير مطالب بالإعادة في الوقت أي لا إعادة عليه لعدم تقصيره لأن بحثه عن الدابة ضرورة التي عليها طعامه وشرابه ومتاعه خمسة من كان خائفا من لص يراه على الماء أو خاف من سبع كأسد أو غيره في الطريق بينه وبين الماء ثم تيمم بناء على هذا الخوف وصلى وبعد أن تيمم وصلى ذهب اللس أو ذهب السبع الذي كان في الطريق فهذا أيضا يطالب بالإعادة ندبا في الوقت سته المريض الذي لا يستطيع التحرك من مكانه وهو في مكان فيه ماء ولا يستطيع الوصول. ولا يجد أو لم يجد من يناوله الماء وحان وقت الصلاة فتيمم وصلاة ثم بعد أن صلى وجد المناول للماء فيندب له أن يتوضأ ويعيد الصلاة في الوقت أيضا ندبا سبعة من كان راجيا حصول الماء وواجبه أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لو أخلى بهذا الواجب وصلاة في أول الوقت أو في وسطه وبعد أن صلى وجد الماء فإنه يعيد في الوقت ندبا لتقصيره وإنما ندبت له الإعادة ولم تجب لأن الله عز وجل أباح له التيمب بمجرد عدم وجود الماء ولم يربط ذلك بآخر الوقت ولا أوله تمانية أن المتردد في لفوق الماء والذي تقدم ذكره أن من واجبه أن يرجع الصلاة إلى وسط الوقت لو فرضنا أنه لم يرجعها إلى وسط الوقت وقدمها في أول الوقت وصل إلى محل وجد فيه الماء قبل خروج الوقت فهذا تندب له الإعادة في الوقت لنفس السبب السابق وهذا لخلاف المتردد في وجوده فلا إعادة عليه مطلقا إن وجده سواء تيمم في الوقت أو قدم لأنه استند إلى أصل وهو عدم الماء تسعة من كان ناسيا بأن عنده ماء وتيمم للصلاة ولم يذكر ذلك إلا بعد أن سلم من الصلاة تندب له الإعادة في الوقت عشرة من تيمم واقتصر في تيممه على مسح اليدين على الكوعين ولم يمسح إلى المرفقين فإنه يندب إليه الإعادة بالوقت وهذا مبنون على مسألة إخلاله بسنة المسح على اليدين يعني أنه اقتصر على الفريضة فقط ويخلى بسنة بعد أن تيمم يندب له الإعادة في الوقت إذا وجد الماء 11 من تيمم تيموما كاملا مسع الوجه واليدين ولكنه فعل ذلك كله بضربة واحدة هذا لا تندب له الإعادة في الوقت وذلك لضعف أضلة القائلين بوجود الضربة الثانية كما تقد اتناشر من تيمم على الأرض التي أصابها بول وجف البول يعيد في الوقت هكذا نصت المدونة على ذلك مختلف الشراح في فهم ذلك لأنه مشكل فنحن إذا قلنا هنا حكاية عن شرّاح عن شرّاح خليل، فنحن إذا قلنا إن الأرض نجسة، فكيف يصح لنا التيمم بها أساسا؟ والله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فلا بد أن يكون ذلك الصعيد طيبا، ولو كان نجسا فلا يمكن أن يوصف بأنه طيب لأن الطيب فسر خصوصا عند مالك بالطاهر، فلذلك أولى الطائفة من الملكية المدونة بأن هذا في حق الأرض المصابة ببول مشكوك فيه وليس ببول محقق فإن تحقق أعاد أبدا في الوقت أو في غير الوقت طائفة أخرى من الشرح أول أن الإعادة في الوقت في حق الأرض المصابة بالبول المشكوك فيه والبول المحقق ولكن ترى هذه الطائفة أنها قالت بالإعادة في الوقت لماذا؟ براعاتا لقول من يقول إن الأرض تطهر بالجفاف معروف وهو قول معروف ومعترف به لمعنى أن أصحاب التأويل الثاني بنوا قولهم على مسألة طهارة الأرض بالجفاف معروف أن الشمس مطهرة والهواء والريح مطهرة ونحو ذلك وفي نهاية حديثنا عن التيمم تحدث النفو رحمه الله عن مجموعة من الأحكام المتعلقة بالتيمم فقال رحمة الله عليه ومنع نع عدم ماء تقبيل متوضئ وذماع مؤتسل إلا لطول وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته وتسقط صلاة وقضاءها بعدم ماء وصعيد واحد يمنع مع عدم الماء أن يقوم الشخص المتوضع بالتقديم أو يقوم الشخص المجامع بالاغتساب إلا إذا طالت المدة بمعنى أن المرء في مكان لا يجد فيه ماء يكفي للطهار وهو على طهار وحان وقت الصلاة ومعه زوجته فلا يجوز له ان يقبلها لان الملكي يعرون ان التقبيل ناقض للوضوء كما تقدم وقد يجر التقبيل الى اشياء اخرى فينتقل من حدث اصغر الى حدث اكبر اثنين اذا كان المرء غير واجد للماء فلا يحق له ان يجنب لانه لو جامع لم يجد ما يغتسل به وهذا مقيد بما إذا لم يكن هناك طول فيه ضرر على الزوارين بالنسبة للجماع فإن كان هناك طول يحصل فيه المتوضد ضرر من الحقن أو غيره أو يحصل للمغتسل المتسل ضرر بترك الجماع فلا حاجة عليه حينئذ. ويستدل لعموم ذلك بمسألة حديث أبي... لعموم ذلك بالحديث الذي ذكر المتقدم. إذا وجد الماء فليمسه وبشرته فإن ذلك خير فدل ذلك على أن من كان على وضع يضر به فيه, فيه الطول فلا حرج عليه في أن يجنب يعني هو الحديث مأفوذ منه الدليل بالمفهوم مسألة نسيان إحدى الصلاوات الخمس من نسي إحدى الصلاوات الخمس وكان حكمه التيمم وهو يريد القضاء ولم يدري عين هذه الصلاة يلزمه أضاء خمس صلوات حتى تبرأ ذمته فلا تبرأ الذمة إلا لصلوات خمس وبناء على ذلك كما هو مذهب المالكية أنه لا يجل أن يصلي المرء بالتيمم فرضين فإنه يلزم أن يتيمم خمس مرات لخمس صلوات كذلك لو نسي إحدى الصلاة النهارية صلى سلاسا كل صلاة بتيمم ولو نسي إحدى الليليتين صلى اثنين كل صلاة بتيمم وهذه المسألة مستفادة من قوله سادقا من قول المصنف لا فرض آخر مسألة من أولى بالتقديم في استعمال الماء هذه المسألة لا علاقة بالإيثار ولها علاقة بملكية الماء الإيثار يقول عنه بعض العلماء إن الإثار بالقرب لا يجوز بمعنى أن المرأة يؤثر المرأة على نفسه في حضوظ الدنيا أما في القرب وحضور الدين فالمرء غير مطالب بالإثار فيها كماء الوضوء والصف الأولى نحو ذلك هذه المسألة يقول فيها المصنف سأل في التقديم الأولى باستعمال الماء وقدم ذو ماء مات ومعه جنوب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته معناه أننا افترضنا أن شخصين مسافرين، مات أحدهما ويملك ما عندهما من الماء، والآخر جنب، وليس مالكا للماء، فأيهما أولى بهذا الماء؟ يغسل به الميت هو مالك الماء، أم يغسل به الجنب الحي ليصلي على الميت؟ ماذا يفعل؟ يقدم الميت هنا لأنه ماله وهو أحق به، كما أن غسل الميت واجب فهو أولى به، إلا إذا كان الحي يخشى على نفسه من الهلاك بسبب العطش. فيقدم الشرب حينئذ على غسل الميت وهو أولى بالماء وإن لم يكن له وذلك مراعاة لحفظ النفوذ أما الميت فيتهم وإذا كان الماء له فالحي أولى به مطلقا سواء كان خائفا من عطش أو كان محتاجا إليه في طهره وتفريعا على ما سبق أفاد المصنف بلزوم ضمان الحي قيمة الماء الماء كاملة إذا لم يكن مشتركا مع الميت فيه يعني يستفيد به الحي ويضمن قيمته لورثة الميت فإذا كان الماء مشتركا بين الحي والميت يضمن قيمة ما أخذه قيمة النصيب الذي أخذه قيمة النصيب الخاص بالميت ثم هذه القيمة أبناء الطلاب تكون على حالة الذي هو عليه وليس كقيمة الماء في الحضر وقيمة الماء في ذلك الوقت قد تتضاعف مئات المرات والماء مقوم هو مقوم في ذلك الوقت بالذات بحسب الحاجة إليه وليس مقوم بحسب قيمته مسألة صلاة فاقد التهورين وهي آخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله بار التيمم وقال فيها وتسقط صلاة بعدم ماء وتيم بعدم ماء وصعيد معنى الكلام أن من لم يجد ماء يتوضأ به ولم يجد صعيدا يتيمم عليه هل تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء أو يصلي على وضعه الذي هو عليه وإن لم يتيمم ولم يتوضأ فيصلي بدون تهارة ولا يقضي في المستقبل أو يجب عليه الأداء في الوقت والقضاء في المستقبل إلى غير ذلك من الأراء الخمسة التي سنوردها بعد رحضات رأي المصنف ومن يوافقه أن الصلاة تسقط أداء وقضاء بعدم الماء وعدم التيم رأي المصنف أن فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء المسألة حقيقة فيها خمسة آراء في المذهب الرأي الأول أن فاقد الطهورين أو فاقد القدرة على استعمالهما كالمكره والمصدوب تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء كالحائض وهذا قول الإمام مالك رحمه الله بناء على القدرة على الطهور وشرط وجوب وأنه شرط وجوب وسحة معا الرأي الثاني وهذا الرأي الذي تبناه المصنف تسقط أداء وقضاء الرأي الثاني أن فاقد الطهورين يؤديها بلا طهارة ولا يقضي كالعريان أي لا تسقط بل يصليها على وضعه الذي هو عليه يصلي ولا يقضي ويؤيد حديث عائشة بعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حدير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيم ولم يلثمهم بالقضاء وجه الدليل أنهم صلوا بعتقدين وجوب الصلاة عليهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولو كانت غير واجبة أو ممنوعة حينأذٍ لأنكر عليهم ولو كانت الإعادة واجبة لبينها إلا أنهم لم تجب عليهم الإعادة والنبي صلى الله عليه وسلم نبيؤخر البيان لأنه لا يجوز أخير البيان عن وقت الحاجة لو كانت هناك حاجة للإعادة كان النبي عليه وسلم أمرهم بها في ذلك الوقت مباشرة قلت الكلام هنا للشريحة وفقها الله تعالى في كتابه لسائل أن يسأل فيقول حالة الصحابة هذه حالة قوم فقدوا الماء فقط ولم يفقدوا الطراب والحالة التي يتحدث عنها أصحاب هذا القول حالة فقدوا الطراب وأجابت عن ذلك بسبب أن التيمم من يكون قد شرع في هذا الوقت ولم يكن عندهم إلا الماء وقد صلى وهم فاقدين الماء وفقد الماء في ذلك الوقت كفقد الماء والتراب الآن يعني الواقعة التي ستشهد بها بحديث سيدنا أسيد لم يكن التامة قد شرع لأنه شرع عقب ذلك الرأي الثالث أن فاقد الطهورين يسقط عنه أداء الصلاة ويؤخرها حتى يحصل على أحد الطهورين فيصلي قضاء يعني يقضي ولا يؤدي وإنما لم يؤدي لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب الأداء وقد عدم الرأي الرابع أنه يجب عليه الأداء في الوقت والقضاء بعده إذا وجد الماء أو الصعيد احتياطا هذا أبناء الطلاب قول ابن القاسم رحمه الله ومعنى ذلك أنه يؤديها على وضعه الذي هو عليه وإن لم يكن عنده ماء ولا صعيد ويقضيها إذا وجد الماء أو الصعيد الرأي الخامس قال القابسي إن محل سقوطهما أداء وقضاء إذا كان لا يمكنه الإيماء للتيمم كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به أو كالمربوط على شجرة وتحته سوع مثلا فإنه يومئ للتيمم إلى الأرض بوجهه ويديه ويؤديها ولا قضاء عليه وما أجمل ما قال من النازم مبينا هذه الآراء الخمسة ومن لم يجد ما أنه ألا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا وللقابسي ذو الرفط يومي لأرضه بوجه وأيد للتيمم مطلبا وبهذا أبناءنا الطلاب نقول قد انتهينا بعون الله وتوفيقه في درسنا هذا من الحديث حول التيمم الذي هو رخصة شرعها الله عز وجل لهذه الأمة وتبيننا فيها هذه الأحكام التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في مختصره وثقظ الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته